أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المبثوث، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْ أما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت وَمَا آدَرَكَ مَا هِيَ